إذا الشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيض أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة، لا بد للحق أن ينتصر. أن ولا بد للقين ان ينكسر ولا بد أن ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها وندثار كذلك قالت وحدثني روحها المستتير ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غايته ركبت المنا ونسيت الحذاء ركبت ونسيت Zo EN araat de levens. Laat de lucht niet ontsteken. Laat de lucht niet ontsteken. Laat de lucht niet ontsteken. de أن ينكسي أن ينكسي آه ومن ولا بد لا يحب صعود الجبال يعش ابدا الدهر بين الحفر. فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح اوه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 And <laughs> the Deze is niet gekomen, maar de de kamer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 En je ingelijkt, of de